صلى الله إليك الأسئلة في قضية ترتيب هذه المسائل كما ذكرتم أن الأولى تتعلق بشهادة أن محمد رسول الله من أطاع الرسول والثاني تتعلق بالتوحيد توحيد الله شهادة الله لا إله إلا الله فأليس الأنسب كان تقديم الثاني على الأولى لتعلقها بحق الله الترتيب الذي ذكره على وفق الشرح والبيان الذي بينا رحمه الله تعالى مناسب تماما لأن المسألة الأولى بدأها رحمه الله تعالى بقوله بذكر المقدمات الثلاث التي ذكرها رحمه الله وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هاملا بل أرسل إلينا رسولا فهذا الآن هذه مقدمات بين يدي المسألة والمسألة هي طاعة الرسول وطاعة الرسول أي فيما يدعو إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا التوحيد جاء بتبيانه وتقريره وإضاحيه هذا الرسول فأول ما يكون معرفة الرسول بهذا الحق الذي جاء به وهو توحيد الله، فيطاع فيما يدعو إليه من توحيد من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالترتيب وفق يعني الكلام هنا ليس كما فهم السائل كلام عن الشهادتين حتى يقال الأولى أن تقدم شهادة لا إله إلا الله، وإنما ترتيب وفق تسلسل وقوع الأمر. أن الله خلقنا ولم يتركنا هملا أرسل إلينا رسولا واجبنا مع هذا الرسول طاعة الرسول ثم الرسول الذي أمرنا بطاعته الخلاصة دعوته وزبده رسالته هي توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له وهو المبين في المسألة الثانية نعم. الله إليك يقول كيف تكون موالاة الكفار موالاة الكفار التي هي منافية مع الإيمان تمام المنافات تكون بمحبتهم لأجل دينهم محبتهم لأجل دينهم ونصرتهم عليه والفرح بانتصارهم ونحو ذلك المعاني وهذا هو التولي وفرق بين التولي والموالاة التولي هو محبة الكافر لأجل دينه ونصرته ومعاونته والفرح بانتصاره ونحو ذلك المعاني فهذا التولي والتولي يتنافى مع الإمام من أصله وكفر كفر أكبر ناقل من المله وأما الموالات وهي دون التولي فهو فهي محبة الكافر للدنيا أو ليد أو نحو ذلك وليس محبته لدينه ولا يكون معها مناصرة ومعاونة له لدينه ولا يكون معها مناصرة ومعاونة له لدينه ولا محبة انتصار لدينه كما هو في التولي والموالات تتنافى مع كمال الإيمان الواجب تتنافى مع كمال الإيمان الواجب وهي معصية عظيمة وذنب خطير ويخشى على دين الشخص لكنها لا تتنافى مع أصل الإيمان نعم يقول فضيلة الشيخ هل تجوز محبة الوالد الكافر محبة طبيعية نعم المحبة الطبيعية ليست داخلة في هذا الباب لا الموالاه ولا التولي وإنما محبة طبيعية لكونه والده ولكونه رباه ولكونه أطعمه في صغره وسقاه وقام على تنشئته ونحو ذلك فهذه لا تتعلق بذلك بل أيضا الإحسان إليه والعمل على إكرامه والقيام بحقوق أبوته سواء الأب أو غيره من القرابة بل لو كان الأب داعية للابن إلى الإشراك به بالله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لم يقل فعقهما وإنما أمر بمصاحبتهما بالمعروف برا بهما وإحسان اليهما وقياما بحقوقهما وأيضا جدا واجتهادا في هدايتهما إلى الإسلام والدخول في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا قريب منه سنرى إليك في بعض البلاد يتعايش كما يقول المسلمون مع النصارى ومع اليهود يقول فهم أصدقائي في العمل وهم جيراننا نتعامل معهم بكل احترام هم كذلك يعاملوننا بكل احترام هل يعتبر ذلك من موادة الكافر؟ بغض الكافر والبراءه من عقيدته والبراءه منه ومن كفره بالله سبحانه وتعالى هذا أمر متعلق بطاعه الله بتوحيد الله وطاعه رسوله صلوات الله وسلامه عليه لكن ذلك لا يمنع أن تعامل المعامله الحسنه الطيبه ولا سيما إذا لم يكن محاربا لك ومعاديا تعامله المعاملة الطيبة سعيا في استصلاحه وهداية لهذا الدين وتحبيبا له في هذا الدين هذا لا, لا, لا, لا, لا حرج في ذلك ولا جناح في ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصط إليهم إن الله يحب المقصطين إن الله يحب المقصطين فالمعاملة الطيبة وإعطاءها الهدية وعيادة مثلا إذا, إذا مرض ونحو ذلك من الأمور التي تفعلها وأنت تقصد من ورائها الطمع في هداية ودخوله في هذا الدين بأن يرى هذه الأخلاق التي هي أخلاق المسلمين وقد كان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما أن يراه ويرى أخلاقه ويرى معاملته إلا ويتحول من ساعته ولحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه فهذا التعامل بهذا المقصد لا حرج فيه أما أن يألفهم ويوادهم يصادقهم يكون هو اياهم شيء واحد وحتى أن بعضهم تذوب حتى المظاهر الدينية وينغمس في مشاركتهم في عيادهم وهذا كله من الضلال الذي لا يجوز ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يهدينا إليه صراطا